وضع الإخوة المسيحيين في مصر كالمسلمين تماما وهذا ليس تفضلا من أحد لا مني ولا من غيري ولا من أغلبية ولا من أقلية هم مصريون كاملي الأهلية مثلي تماما كمسلم